عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردا فهو ينزع بذنبه